قصيره بالحجل جاء الحجل فريحة من الحجل الانسان الذي يتحدث وعن نقصي أنه زنك من أجل يتحدث وعن نقصي أنه زنك عند الإمام المائد من أجل يطعم الحجل عليه هذا لا ينام. ولا ينعم وعن الانسان لا ينفع وهو من الغير الذي غير المعاقب لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ركني معاقا الا المجادلون قال من مجرم قال الذي يفعل الدم ثم يصر الله عليه يفتح تحدث باليستوي يتحدث في الثناء افتخاراً يقول انه ثاقر الى البلد الفلاني الى البلد الفلاني وفجر وقعر وزن بعجة نساء ومعش بذاره يبتخر بهذا هذا يجب ان يبتخر في الثناء وإلا قتل لأنك يبتخر في الثناء ونوجد بعض الناس هذا وحيالك في اعطال هؤلاء المركة الفتبة الذين أصيب المسلمون بمصائب من عجلهم ومن عجلات آلهم يوجد من يتبجع بهذا العمر إذا تقر إلى من المحروف في الفتق والمجوج مثل بانكوك وغيرها من الفلاة الخبيثة التي كلها لنا ولواء وغير ذلك رجع الى افقابي يتبجح في نتاته. هذا كما قلت. يجب ان يفتتاب في انتابه ويشاخته. لان من من استحلت خناء غيره من المحرمات واحدة المجمع عليها فانه يقفض. اذا